اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس جمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد فاسال الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذا أيها الأحبة في الله هو لقاؤنا الثاني من هذه اللقاءات الطيبة المباركة وهو اللقاء الأول في شرح ما سوف نتناوله إن شاء الله تعالى من كتب ورسائل لأهل العلم وقد كنا أخبرنا حضراتكم بأننا سنقرأ رسالة شيخ الإسلام ابي العباس تقي الدين ابن تيبية رحمه الله تعالى وطيب ثره وهي رسالة رفع الملام عن الائمه الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام وهي رسالة سريعة خفيفة ولعلها أبرك من عشرات أو مئات الكتب التي يتناولها طالب العلم بالقراءة والبحث فإنه إذا فهم ما في هذه الرسالة واتق الله وعمل بما فيها فهذا أنفع له عند الله من كثير من الدراسة ونتناول إن شاء الله تعالى أيضا في هذه اللقاءات كتاب دليل الطالب إلى نيل المطالب دليل الطالب. كتاب دليل الطالب إلى نيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب سراه وهو من أفزاز علماء فلسطين رحمه الله وكتابه دليل الطالب يعتبر من أشهر كتبه مع ما له من كتب سنتعرف عليها إن شاء الله في الكلام على المؤلف رحمة الله عليه فبدايه نهيب طبعا بالإخوة أن كل واحد يأتي بالكتاب كل طالب يأتي بالكتاب معه لا تجلس سمع خير كده أنا لا أحب الكتاب معك ومعك قلم ومعك كراس أي معلومة تسعها حاشية الكتاب تكتب على حاشية الكتاب لا تسعها حاشية الكتاب تكتب في الكراس أو في الكشكول ثم يوضع لهذا الكشكول عنوان ويحفظ يحفظ عندك بعد فترة من الزمن ستجد عندك ماده علمية كثيرة جدا في أبواب العلم المختلفه في الفقه والعقيدة والحديث والتفسير والأصول بأنواعها أصل التفسير أو أصل الفقه إلى غير ذلك إلى غير ذلك وهذا هو الذي نعرفه ونعهده عن طلبة العلم وأهله. هذا الذي يعرف عن طلبة العلم وأهله كما قال القائل أيها طالب علم إيتي حماد بن زيد أيها طالب علم إيتي حماد بن زيد تستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد وكما قال القائل العلم قيد العلم صيد والكتابة قيده العلم صيد والكتابة قيده قيد صيوضك بالحبال الواسقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة ومعلوم وهذا من طبيعة بني آدم ان الذاكره تخون ذاكره العبد مهما كانت حديدة في الحفظ فإنها تخون العبد وقد تخون العبد أحوج, أحوج ما يكون إلى المعلومة أو إلى المسألة فكل من اعتمد على ذاكرته لا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها معاصي بني آدم نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من المعاصي كلها فإن الذاكره تخون وقل أن تمسك المسائل كلها وهذا تشك منه الأولون يعني الجاحظ الشاعر المعروف الذي لعل بعضكم سمعه في الأدب العربي وهو عثمان بن بحر وكان عثمان بن بحر هذا اللي هو الجاحظ وسمي الجاحظ لبروز عينيه في الخارج كده اسمها عين جاحظة فسمي الجاحظ وكان من نوادر حفاظ الدنيا الجاحظ هذا كان من نوادر حفاظ الدنيا يعني حتى أنه ذكر عنه أنه كان إذا مر على الكتاب حفظه يعني كان إذا وقع له كتاب فتصفحه يحفظه من التصفح فر الصفحات كذا يحفظ الكتاب وكان يشتري بكل ما يملكه كتبا حتى افتقر حتى افتقر فكان لما أصابه الفقر بسبب انفاق ماله على شراء الكتب أنا يذهب إلى الحوانيت اللي هي المكتبات يعني وكان يسأل صاحب المكتبة ما الجديد الذي نزل فيخبره يقول نزل كتاب كذا وكتاب كذا, وكتاب كذا والكتاب الفلاني لفلان والكتاب الفلاني لفلان وكذا فقول أريني فرجني كده ما شوف الكتاب هذا فيتصفحه فيحفظه ثم يقول له هذا كتاب ليس بجيد أريني غيره فيريه غيره فيتصفحه فيحفظه هذا ليس بجيد أرني غيره يحفظ له في اليوم كتابين ثلاثة أربعة وينطلق حتى فطنا إليه صاحب المكتبة فجاءه يوما قال ما الذي نزل فضرب في صدره وقال إليك عني يا جاحظ العينين إليك عني يا جاحظ العينين الجاحظ هذا مع قوة حافظته هذه لما تقدم به السن واحتاج أن يذكر معلومة أو مسألة مما, كانت مما كان يحفظه من بذهيات المسائل ندت عن, عن زهنه واستعصت أن تستجيب لدعاء ذاكرته لها فبكى على نفسه وقال أترجو أن تكون وانت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب لقد كذابتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب مستحيل أن تظل ذاكرة العبد على المستوى القائم طول أيام حياته لكن الإنسان عندما يعني يتحمل من مسؤوليات الدنيا من زوجة وأولاد فلا شك وهذا معلوم معروف عند الكل أن الخط البياني للحفظ في الصغر يكون مرتفعا ومستوى الفهم يكون منخفضا ثم إذا تقدم الإنسان في السن تناسب ذلك تناسبا عكسيا يرتفع الخط البياني للحفظ للفهم وينخفض الخط البياني للحفظ يعني يتناسب عكسيا مع بعضهما فالإنسان نعم قد يحصل عنده شيء من الفهم لكن تغيب عنه المسائل لكن تغيب عنه المسائل والسلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا أحرص الناس على تقييد العلم كانوا أحرص الناس على تقييد العلم وكلما عرضت للواحد منهم مسألة ما كان يفوتها ما كان يفوت المسألة ويقول إذا أصبحنا كتبناها أو نحو ذلك ما كانوا يفعلون هكذا ولعلنا ذكرنا في اللقاء السابق صنيع أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمه الله أنه كان يستيقظ في الليلة الواحدة تسعة عشر مرة كلما وضع رأسه على الوسادة ند أو عرضت له معلومة فيشعل أو يقود السراج ثم يقوم فيقيدها ويطفئ السراج ويضع رأسه فما أن يصل رأسه إلى الوسادة حتى تعرض له أخرى يفعل هذا في الليلة الواحدة تسعة عشرة عشرة عشرة مرة ولذلك بارك الله لهم في أعمالهم وفي أقوالهم وفي علمهم ولذلك يقول ابن قيم رحمه الله إنما حصلت الخيرية لعلوم السلف لأنهم أرادوا الله بعلمهم فمن أراد الخيرية أو من أراد أن يحصل من هذه الخيرية فليربط علمه بعلوم السلف فإذا ربط العبد علمه بعلوم السلف حصلت له الخيرية لا أصالة وإنما تبع لعلوم السلف رضوان الله عليه فالسلف ما كانوا يفوتون شيئا من العلم أبدا ما كانوا يفوتون شيئا من العلم أبدا لما كانوا يقيدون كل ما عرض لهم وإياك أن تستهين بشيء من ال. المعلوم أو مما يلقى عليك، فإن الذاكره تخون العبد في بدهيات المسائل إذا احتاج الإنسان إليها يوما كما ذكرنا موقف الجاهز، فلا بد من تقييد العلم، لا بد من تقييد العلم، وهذا شأن السلف، رضوان الله تعالى عليهم، فإنه يعني قد سودت صفحات كثير من الكتب بهذه الأخبار. التي يتصبب وجه الإنسان عرقا وحياء لما يقرأ هذه الأمثلة المشرقه من حياة السلف رضوان الله عليهم يعني لما يذكرون مثلا أن أحدهم حفي عليه القلم حفي القلم يعني انكسر سنه يكتب بقلم رصاص يعني وإن كسر سن القلم فقال قلم بدينار قلم بدينار الدينار تمن حوالي ألفين جنيه تقريبا الآن يعني. تمام مع أن القلم ده مثلا قد يكون مثلا الدرهم يجيب له مثلا مئة قلم الدرهم الوزن المليم كده أو الشلن عندنا الآن مثلا يا تمام يجيب له مت قلم فقال قلم بدينار فتخيل الفار الفارق الشاسع هذا في السعر الذي عرضه لأنهم ما عند ما استعداد لأن تفوته كلمة لأن تفوته كلمة ودائما أنا أذكر بهذا المنهج الذي أدين به ربي تبارك وتعالى في أول دروس المنهجية في كل مكان يعني نوفق فيه لذلك أقول إن مسألة إعارة الأقلام والأوراق في الدرس من التعاون على الاسم والعدوان من التعاون على الاسم والعدوان إعارة الأوراق والأقلام في أثناء الدرس هذا من التعاون على إضاعة العلم الذي يفعل هذا أنا أعتقد أنه آس لأنه يعين هؤلاء الكسلة الفشلة على ضياع العلم لان ما الذي يحصل المثل الذي ورثناه عن آبائنا وأمهاتنا وتحفظونه جميعا المثل الذي يجري على أنسلة العامة اللي بيجي بلاش بيروح بلاش دامش في المال بس هذا في كل شيء كل ما لا تتعنى في تحصيله يذهب منك ولا تشعر بقيمته وهذا في المال وفي العلم وفي المناصب والملابس في كل شيء وكما يعني حتى نبتعد عن الفاظ العمية قدر المستطاع يعني أخذ بعض أهل العلم هذه هذا المثل ووضعه في قاعدة من قواعد الزمن المشرقة فقال بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى أي على قدر المشقة يكون تحصيلك ويكون ما أردته من الخير أما الذي لا يأبه ولا يبالي فهذا لا يحصل من العلم شيئا فالذي يأتي القلم أي يأتي المجلس مثلا أفندي ولا قلم ولا ورقة ولا شيء من هذا ويستعير ورقة وقلما من جاره من هنا أو من هناك ما الذي يحصل؟ الذي يحصل هو يكتب المعلومه او المعلومتين في الورقه ويطبقها ويضعها في جيبه وطبعا هو لما كان جاي الدرس هو قبل المغرب الحاجه في البيت كانت موصية يعني ان هو يجيب عيش طويل وطعامية وفول عشان نعال والساندوتشات يعني وخد المدارس وهو الفلوس عند بتاع الطعامية بتطلع الورقه وتضيع عند بتاع الطعامية وخلاص وهكذا وعلى افتراض انها ذهبت أو ذهب بالورقة إلى البيت، فإنما تحمل من الجيب فتوضع في أي مكان وهذا آخر العهد بها، وهذا آخر العهد بها. فالذي يعير إخوانه أوراقا أو أقلاما هذا يعينهم على ضياع هذا العلم. يعون يعين يعينهم على ضياع هذا العلم. والله عز وجل قال، وطبعا العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ولو أراد الخروج. أعد له عد ولو أراد الخروج يعني لو أن هذا الطالب الذي خرج للدرس كان صادقا في إرادة وجه الله بأنه استحضر ربما أن يكون يوما على صغرة من صغور الإسلام لأن الشعور المهزوم الذي يستشعره كثير من الطلبة أو كثير من الناس يقول لك أننا خلاص يعني نطلب العلم إيه أنا عندي ثلاثين سنة وعندي عشرين سنة وعندي خمسة وعشرين سنة وعنده أكثر أو أقل. خلاص راحت علينا العلم إذا مفترض الإنسان يبدأ يطلبه وهو يعني في سن الحضانة. تمام؟ نقول لا تحقرن نفسك فإنك لا تدري ما خبأ الله لك من الخير. لا يحقرن أن أحدكم نفسه. وقال استلف اطلب العلم فإنك لا تدري متى يحتاج إليك. وهؤلاء الائمه الذين كانوا أئمة الذين صاروا أئمة كبار لما ولدوا كانوا نكره ما كانوا يعرفون ولذلك أنت واجد في كتب التراجم الخلاف في تاريخ ميلاد الإمام قد تجد الإمام الواحد يختلف في تاريخ ميلاده على أكثر من اربع او خمس أقوال الخلاف في تواريخ ميلاد الأئمة هذا كثير جدا أما تواريخ وفيات الأئمة لا ترى فيه اختلافا أبدا يقال مات يوم كذا يوم الاثنين أو ليلة الاثنين بعد صلاة العشاء لسبع خالون من رمضان عام كذا بعدما صل العشاء ما الذي أدى إلى ضبط الناس لأخبار وف وفيات هؤلاء أن هؤلاء لما واظبوا على العلم ونقلوه للناس رفع الله عز وجل ذكرهم فهتم الناس بآثارهم ونقلوا حياتهم فنقول أنت لا تدري متى يحتاج إليك لا تدري متى يحتاج لك من الوارد جدا ومن الممكن جدا أن تفاجأ بأنك أنت الرأس في البلد في يوم من الأيام أنت الذي أصبحت على يعني أمام المقصلة كما يقال وأنت الذي وضعت في هذه الصغره ولا بد أن تقوم بها فأن تكون رأسا لا تعلم ولا تعرف هذا عار بالإنسان هذا عار بالإنسان وأما مساله أن العمر قد تسرم من بين يدي العبد فهذه حيله شيطانية يصد بها الإنسان عن طلب العلم فإن ابن حزم الإمام رحمه الله طلب العلم وهو ابن ست وعشرين سنة طلب العلم وهو ابن ست وعشرين سنة ولم يكن أصلا يعني يهتم بهذا الباب وحتى سمت الحياة التي كان يعيشها ابن حزم ما كانت تعين على هذا أصلا ابن حزم كان وزيرا وكان أبوه رئيسا للوزراء يعني كان يعيش في طبقة وفي مستوى ما يؤهل لعلم أصلا لا من قريب ولا من بعيد ثم دفعه أبوه إلى مؤدب إلى مؤدب والمؤدب هو يعني ما نسميه الآن بالمدارس الخاصة لأولاد الإساسة أو القادة اللي هم يعني بيتدربوا فيها على برستيج المعاملات مع الناس والإدارة الندوات وكذا يعني ده كان زمان يسمى المؤدب فدفعه أبوه إلى مؤدب فدخل المسجد في وقت صلاة الضحى فجلس فقال له المؤدب قم فصلي فإن هذا وقت صلاة يعني وقت تستحب فيه الصلاة يعني فشعر بالخجل يعني ما يعرف متى يصلي ومتى لا يصلي فقام فصل ثم جاء مرة أخرى لمؤدبه في المسجد وكان هذا في وقت الكراهة فقام يتطوع فقال له المؤدب اجلس فإن هذا ليس وقت صلاة فشعر بالعار وقال دلوني على عالم البلد دلوني على عالم البلد فدلوه على أحد أعلام المالكية آنذاك في بلاد الأندلس وطلب العلم على يديه ثم نفض الكل واستقل وصار صاحب مذهب وصار صاحب مذهب وما أوقف زحف المذهب الظاهري على اكتاف المذهب المالكي في بلاد الأندلس إلا أبو الوليد الباجي، يعني ما استطاع أحد أن يوقف ابن حزم هذا إلا أبو الوليد الباجي المالك رحمه الله يعني كان ابن حزم هذا كان عمزي الكساحه بتاع الطريق كده ما كان أحد يستطيع أن يقف أمامه ابدا حتى قالوا يعني سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان وكان ابن حزم كالكبش النطاح لا, لا يناطح أحدا إلا غرز فيه قرونه نشر المذهب الظاهري على أكتاف المذهب المالكي وما وقف له أحد من المالكية إلا أبو الوليد بعدما رجع من رحلة المشرق بعد أربعة عشر عاما في طلب العلم على يد أهله فنقول مسألة أن العمر تصرم أنت لا لا يجوز لك أن تحقر نفسك كثير من الأئمة طلب بل وجد من الأئمة من بدأ طلب العلم وهو ابن اسنتين وأربعين سنة عنده اثنين واربعين سنة بدأ يطلب علم وكان إماما وكان إماما من الأئمة وحسبك بمحمد محمد ابن مسلمه القعنبي محمد ابن مسلمه القعنبي هو احد رواه الموطئ للإمام مالك رحمه الله اقول لك روايه الامام مالك او موطئ مالك بروايه القعنبي تمام او روايه او موطئ مالك بروايه يحيى بن يحيى فالقعنبي هذا احد رواه الموطئ وكان مسرفا على نفسه إلى فتره يعني الى تقريبا إلى منتصف عمره وكان يشرب النبيز وكان عنده شلة كده يعني مجموعة من الشباب وكانت الدنيا يعني لا يلتفت إليها لا من قريب ولا من بعيد فجاء بأصحاب هؤلاء وجلسوا مرة في قراءه الطريق يشربون, يشربون النبيز فمر عليهم شعبة شعبة ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث طبعا شعبة ركب أكرامكم الله الحمار والطلب يعني محدقون به اللي ماسك البرزات الحمار واللي ماسك ذيل الحمار واللي ماسك قودنا الحمار إلى آخرها وطبعا يعني صاحب الحظ يعني الذي يدرك حمار الحمار شعب شعب هذا كان من امير المؤمنين في الحديث فلما رأهم ورأهم محمد بن مسلمة هذا والهالة والطلب وجمهور كده يمشون خلف هذا الرجل فطلع قرن الغزال واخد بلك معي وقال له وأمسك لجام الحمار وأوقف شعبة قال ما هذا إيش؟ من أنت قال أنا محدث قال وما محدث يعني محدث يعني؟ قال أنا محدث الناس بحديث رسول الله قال حدث أنت متحدث الناس سمعنا كده يقول لنا أي حاج واخدت بلك معي حدثنا فقال له شعبة إنك لست من أهل هذا يعني. خليك في اللي أنت فيه يعني أنك لست من أهل هذا قال حدثني أو أجرح يعني هتتكلم لك معي فقال له شعب عن فلان عن فلان وساق إسنادا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقي من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح فكان هذا أو كانت هذه الموعظة من شعبه سببا في هداية محمد ابن مسلمة فرجع وأراد الله عز وجل به خيرا فبدأ يرجع إلى ربه وبدأ يطلب العلم فلما بدأ يلفت نظره لطلب العلم سأل عن المحدث الذي قابله من شعب هذا وأين هو قالوا مات قالوا مات شعبه فلم يروي القعنبي عن شعبه غير هذا الحديث وصار إماما وهو أحد رواة موطئ الإمام مالك ابن أنس رحمة رضي الله تعالى عن الجميع فنقول أخونا مسألة تحكير الإنسان لنفسه هذا من يعني من العظائم, من العظائم فإنك لا تدري متى يحتاج إليك فنقول إن أئمة الإسلام وعلماء الإسلام لهم مكانة عليا في قلب كل مؤمن مسترشد طالب للحق والهدى إذ في العلماء يبصر الناس طريق الحق ويسيرون على الجاده فينالون رضا الله عز وجل في الدنيا وجنة الله عز وجل في الآخرة فالعلماء هم أهل العلم الذين ذكر الله عز وجل أنهم يخشونه فقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وكلما حصل للعبد مزيد من العلم حصل له مزيد من الخشية ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا لله وأشدكم له خشية لماذا؟ لماذا كان أشدنا لله خشية؟ لأنه أعلمنا بالله لانه أعلمنا بالله ما ضم الايه الحديث إنما يخشى الله من عباده العلماء ان لا اتقاكم لله واشدكم له خشيه لماذا لانه اعلمنا بالله عز وجل ولذلك كلما عظم علم الإنسان بربه كلما عظم علم الإنسان بربه وحصل للانسان مزيد علم بالله عز وجل من أسمائه وصفاته وما يجب لله عز وجل وما لا يجب كلما ازداد العبد من ربه تبارك وتعالى خوفا وخشية وقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نما يتذكر أولو الألباب لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكما قال القائل تعلم فليس المرء يولد عالما تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وليس أخو علم كمن هو جاهل فإنه يقال في الحكمة القديمة العلم نور العلم نور وإذا كان العلم نورا فإن الجهل ظلمة وإذا كان طالب العلم يمشي في نور الادله وهداية النصوص فإن الجاهل يتخبط في حنادس الظلام لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا لأن الله جعل الجاهل اعمى الله جعل الجاهل أعمى لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا فقال تعالى افمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى يعني أن يستوي هذا بذاك لا يستويان أبدا لا يستويان عند الله مثلا والعلم يا طلبة العلم هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاصف الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لطلبة العلم ما معنى هذا الحديث؟ معناه يعني يا طلبة العلم زاحموا طلبة العلم بالركب في مجالس العلم وانتهزوا فرصة حياة العلماء الربانيين فإن وجود العلماء الربانيين في الأمة بركة, بركة. فإن الناس إذا أقبلوا على العالم فأخذوا العلم عنه ونقلوه ما مات العالم ولا مات علمه كم مرة تترحم على الإمام البخاري لو أننا وضعنا نسبة وتناسبا بين ترحمك على الإمام البخاري الذي ما رأيته وترحمك على أبيك وأمك على أبيك وأمك لو أن ترحمك على الإمام البخاري قد يكون عشرات الأضعاف من ترحمك على أبيك وأمك لماذا؟ بالعلم. الذي رفعه العلم فاذا مات العالم وقد اخذ الطلبه عنه العلم ونقلوه ما مات العالم لكن الاشكال ان ينشغل الناس بالسبوبة تمام لفتح معصرة واللي فتح مجلايه واللي فتح مش عارف ايه واللي محل كذا او ينشغل بالسبوبة والسبوبة لا تنتهي تمام السبوبه لا تنتهي فينشغل بدنياه واهل العلم بشر يموتون كما يموت البشر فتساقطون بالموت وصاحب السبوبة مشغول حتى إذا فني العلماء قبض الله العلماء وهنا تبدأ المصيبة تقع في الأرض بموت العلماء الناس كما تعلمون بداهة لا يحتاج هذا إلى علم تنزل في الناس النوازل وتقع في الناس الوقائع وتحدث في الناس الحوادث كالأحداث التي في بلادنا وعمت بلاد المسلمين والعرب فيحتاج الناس الله يحتاج الناس الآن الى معرفه حكم الله ورسوله في هذه النوازل فيهرعون الى العلماء فلا يجد علماء لا يجدون علماء نما يجدون جهله تزي في اشكال علماء شاف واحد لابس غطرة بيضه وقلبيه بيضه وشراب ابيض وجزمه بيضه زي الجماعه اللي بييجوا في المنام كده ابيض في ابيض في ابيض, في أبيض, في أبيض. ده شكل عالم اه لكن هو من ذا ذا ايه دا يعني يعني يهرع, يهرع الناس فلا يجدون علماء يجدون اشباه المتعلمين انصاف المتعلمين فيسألونهم فيفتونهم بآرائهم التي لم تستند لا الى كتاب لا الى نص من كتاب ولا الى نص من سنة فيضلون في انفسهم ويضلون الناس معهم وهذا اذا اراد الله اهلاك الكون، فإن انتشار الجهل وإعراض الطلبة عن تحصيل العلم هذا إذن من الله بهلاك الكون وإقامة القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال إن من اشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل أن يرفع العلم ويظهر الجهل من علامات ساعة هذا أول أو من أوائل أشرة الساعة رفع العلم وظهر الجهل وما هذا إلا لإعراض الناس عن العلم فلذلك قاض ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وإذا كان الله تعالى قد أخبر أن المؤمن أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا فما الظن بأهل العلم إذا كان مجرد إذا المؤمن ال... كان المؤمنون الذين ليسوا بعلماء يتولى بعضهم بعضا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فكيف إذا ضم إلى الإيمان العلم كيف إذا ضم إلى الإيمان العلم فما الظن بهؤلاء الذين هم مصابيح الدجى يهتدى بهم في الظلمات وقد ضرب لنا الإمام الاجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء لذلك مثلا فقال فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحير فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية ثم جاء الطبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه يعني لابد لهم من المرور في هذا الطريق فسلكوا فبينما هم كذلك يعني يسيرون في هذا الطريق إذ طفئت المصابيح اذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمه فما ظنكم بهم هذا مثل العلماء في الناس هذا مسأل العلماء في الناس فالعالم في المكان كالمصباح يضيء للناس ولذلك قال بعض السلف لولا العلماء لصار الناس كالبهائم لصار الناس كالبهائم إذ كيف يدرون وكيف يعرفون عن الله مراده أو عن رسول الله مراده قال فما ظنكم هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم ولكيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء فلما ما فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم درس يعني انطمس وذهب بموت العلماء وظهر الجهل فانا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها على المسلمين هذا يقوله الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء فالعلماء يجب يجب توليهم يجب أن نتولى علماءنا وندين لهم بالحب والولاء وتجب محبتهم والدعاء لهم والزب عنهم والتماس الأعذار لهم والتماس الأعذار لهم شريطة أن يكون عالما, شريطة أن يكون عالماً وسوف نشور إلى صفات العالم حتى يميز العالم من غيره لأن كثيرا من الناس ما يميز هذا؟ هذا الأمر نما كل من تزيى عنده بزي معين صار من العلماء لكن العلماء لهم صفة معروفة ذكرها النبي في أحاديثه صلوات الله عليه قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في وصف أهل العلم قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم بقايا من أهل العلم يدعون من ضل وظيفة العلماء يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الاذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال لنتائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهؤلاء هم أهل العلم الذين لهم اليد الطولى في نشر الإسلام وتبليغه وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأن لأن سادة العلماء هم الصحابة هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم وهم أهل العلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا من هؤلاء؟ من المقصود بالكلام هذا؟ أهل العلم أهل العلم مش كل مسلم مقصود بهذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطة يعني يا صحابة أصالة وابتداء ثم من سار على نهج الصحابة تبعا لهم هم دون الامه الوسط مش كل مسلم حتى وإن كان أضل من من إبليس من الامه الوسط أو ينال هذا الشرف لا إنما هم الصحابة كما قال الإمام البخاري وما أمر به النبي بلزوم الجماعة وهم أهل العلم فالجماعة من؟ أهل السنة والجماعة من؟ أهل العلم ولو كنت في البلد وحدك ولو كنت في البلد وحدك فأنت أهل السنة والجماعة في هذا البلد ليس معنى انهم والجماعة أنهم لا بد أن يكونوا جماعة لا, لا. بل سئل بعض الأئمة وأظنه محمد ابن أسلم الطوسي رحمه الله عن أهل السنة في زمانه كان محمد بن اسلم الطوسي رحمه الله كان اتبع الناس للسنة قال حتى قال عن نفسه ولقد جهدت أن اطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك يعني بسبب الزحام يعني فسئل بعض اهل السنه في بعض اهل العلم في زمانه من أهل السنة في زمانك من اهل السنه والجماعه في زمانك قال محمد بن اسلم محمد بن اسلم وروى الامام الترمذي وعاقب حديث عمر من أراد بحبوحة الجنة في فعليه بالجماعة يعني من أراد أن يكون في وسط الجنة عليه بالجماعة وساق إسنادا أن فلانا سئل من أهل السنة والجماعة قال أبو حمزه السكاري هذا فرد وقد سئل عبد الله بن المبارك أو بعض شيوخه من الجماعة قال أبو بكر وعمر وهو هذا أثر أبي حمزه هذا قال له السائل مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان قال مات فلان وفلان قال أبو حمزة السكاري فرض واحد أهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة الصحابة ثم من سار على منوال الصحابة منهجا عقيدة ومسلكا قال ابن القيم أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الأرض مسلم لأنه لهم الواسطة الذين نقل الله بهم الإسلام إلينا أولئك أتباع النبي وحزبه ولولاهم كان في الأرض مسلم ولولاهم كانت تميد بأهلها ولكن ولكن روا ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم بدور وأنجم فأهل العلم أجدر الناس بهذه الأوصاف بعد صحابة النبي صلوات الله عليه وسلم والإنسان يتعجب من كثير من طلبة العلم في هذا الزمان الذين تنكبوا هذا الطريق وأعرضوا عن هذا المنهج القويم وهو توقير أهل العلم واحترامهم والأدب معهم في القول والفعل فترى بعدما وقعت الأحداث النازفة عندنا الآن وصار الناس لما وافق الهوى عندهم قول أهل البدع من دعاة الحزبية وغيرهم صرت تقول للناس قال أحمد قل من أحمد من أحمد هذا أحمد رجل وأنا رجل قال ابن عباس يقول من ابن عباس هذا؟ ابن عباس رجل وأنا رجل فحصل تنكب عن هذا الطريق وحصل هضم لحق العلماء ومكانة العلماء في نفس كثير من الناس فترى الواحد من هؤلاء ما بلغ شأوا في العلم ولا حصل شيئا أصلا يناطح أهل العلم عموما الكبار منهم ومن دونهم يناطح هؤلاء حتى خرج واحد من هؤلاء الفشلة الذي يريد أن يكتب كتابا ويقول عنوان الكتاب يعني نقض إجماع السلف تمام؟ نقض اجماع السلف في مساله الخروج على الحكام يعني تخيل لما يخرج فسل ينقض اجماع السلف ده هذا الكلام كلام الانسان لو اعتقده يعني اخشى ان يكفر هو اجماع السلف ده مش احد الادله الشرعيه هي الادله الشرعيه عندنا مش قران وسنه وإجماع وعمل اهل المدينه والاستصحاب والبراء والبراءه الاصليه اللي إجماع مش أحد الأذلة الشرعية لما يخرج جاهل ويقول أنا أنقض إجماع هؤلاء أليس هكذا ينقض دليلا من أذلة الشريعة أين تربى هؤلاء أين توقير علماء في نفوس أمثال هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة كان يسأل في المسألة يقول أنا لا أعلم لي فيها سلفا أخشى أن أتكلم فيها بشيء الإمام أحمد لما كان يسأل في مسألة أول مرة يسأل عنها يقول أنا ما أعلم لي فيها سلفا ما أدري ما, ما, أدري ما أقول الإمام أحمد إمام والسنة رحمة الله عليه كان عمر بن الخطاب إذا عرضت له مسألة يجمع لها المهاجرين والأنصار يجمع لها المهاجرين والأنصار المسائل اللي كان عمر بيجمع لها المهاجرين والأنصار هذه قد يجيب فيها واحد من أمثالنا وهو نيم على ظهره وواضعا رجلا على الأخر ولا يابه لشيء ولا يدري ما الذي يخرج من لسانه اصلا وكما قال الشيخ بكر ابو زيد في كتابه التعالم واثروه على الفكر والكتاب ويتكلم عن بعض هؤلاء يقول وسبحان الفتاح العليم وسبحان الفتاح العليم فترى الطالب قد يرد على أهل العلم ويسفه آراءهم ويرد اجتهادتهم في كثير من المسائل تحت المظلة التي هي كمظلة النار التي قال الله عز وجل فيها لا ظليل ولا يغني من اللهب ما هي مظلة اصلا وهي مظلة هم رجال ونحن رجال هم رجال ونحن رجال وتحت مظلة أيضا كل يؤخذ من كلامه ويرد نعم هذه كلام حق كل يؤخذ من كلامه ويرد لكن من الذي يأخذ ومن الذي يرد أهل العلم النابهون أهل العلم النابهون لا كل من هب ودب يتعرض لهذا هذا لا يجوز انما ترجع لأهل العلم الراسخين الذين يعرفون وجهة الكلام وتوجيه النصوص فظن كثير من هؤلاء المساكين أنه يجوز له أن يأخذ ويترك من كلام العلماء وما علم أن أهل العلم هم المعنيون بذلك هم الذين يأخذون من كلام أهل العلم ويتركون, ويتركون. يقولون هذا عندنا غير جائز طبعا هذا كلام الأشبال يعني يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عندو أنت إيش أنت أن؟ أنت من أنت حتى يكون لك قول أو القول عندك أو تقول بكذا لما أنت يعني عاله يعني عاله على كلام المتقدمين على كلام المتقدمين فالأمر صار عند الطلبة الآن بين افراط وتفريط بين إفرات وتفريط قوم أغرقوا في التقليد الأعمى حتى غرقوا فيه تقول له دعاة الحزبية في الثورة أخطأوا لكذا وكذا وكذا يقول لك أنا معاهم حتى ولو كنت على يقين أنهم خطأ وانت مين جنب دول فأغرقوا في التقليد الأعمى بدون ما بصيره وقوم أغرقوا أيضا في دفع كلام الأئمة والرد عليهم بغير حج, بغير حج. ما تقول له أخي العلماء اجمعوا على حرمة الخروج على ولي الأمر يقول لك ما في يوجد ما نحن ننقض الإجماع ونطير الموجود ونجيب واحد على مزاجنا ونعمل الإجماع ثاني أخذتك معي هي المشكلة كلام ده قالوا نا قالوا ومشيخ من الله الأسمائي الكبير تمام نطير الإجماع ده ونعمل ونجيب اللي احنا عايزينه خد بالك معايا وبعد ما نجيب اللي احنا عايزينه خلاص نعمل الإجماع ثاني زي ما كان كابول الخروج في انتخابات محمد مرسي فرض والذي لا يخرج كافر معي. والخروج في انتخابات السحراء والخروج معي شوف الأمل اللي احنا فيها بقى. يعني كان واجبا من فروض الأعيان ثم صار كبيرة من كبائر الذنوب، هكذا فنقول أخواننا ينبغي أن يكون الذي ينظر في الأدلة من أهل العلم فالذين غلوا في العلماء أنزلوا العلماء منزلة لا يستحقونها بل ولا يرضونها أصلا والذين جفوا مع العلماء ولم يقيموا لهم وزنا فهؤلاء أيضا مخالفون والأمر كما قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ما في اسمع الكلام لك من الإمام مالك بقول ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف يعني الإنصاف صار في زمن الإمام مالك يعني زي الكبريت الأحمر في ماء النيل يعني كأنك بتدور على إبرة في جبل من القش ده الإنصاف في زمن الإمام مالك اللي هو إمام دار الهجرة تمام مالك ده اللي هو بينه وبين الصحابة درجة واحدة فقط مالك عن نافع عن ابن عم تمام لأن مالك ده تلميذ التابعين يعني بينه وبين الصحابة درجه واحد، ويقول ما أقل الإنصاف، فكيف لو أدرك مالك زمننا؟ كيف لو أدرك مالك زمننا؟ فالأدب مع أهل العلم، الأدب،, الأدب مع أهل العلم، كثير من الطلبة يفتقدون لكثير من الأدب مع بعضهم اولا البعض، فكيف مع مع فكيف منهم؟ وأهل العلم ولذلك قال مخلد ابن الحسين رحمه الله نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى قليل من العلم وكثير من الطلبة إذا بدأوا الطلب بالعلم ولم يتعلموا الأدب بسبب أنه لم يوجه إلى هذا وطبعا برضو نقول أن المسألة دي مسألة صارت مفتوحة الآن على البحر بغير ما انضباط بغير ما انضباط بعد الطلبة يقول لك أنا أفضل أتعلم الأدب أفضل أتعلم الأدب عشرين سنة، مخدرك معي؟ يقول عشرين سنة يتعلم الأدب. وتلاقيه بقى مهتم بقى بالقصص والحكايات والروايات، ولك معايا وزاهد كده تبتكلف مسألة ما له علاقة بمسائل علم ولا تحرير لا فقه ولا عقيدة ولا ولا إلى آخره. أم ربي نفس الأول. طب أنت لما تربى بعد تمانين سنة إن شاء الله تربي فين بقى أنت حضرتك إن شاء الله؟ فين بقى اللي هتربيه؟ بيله ربي الناس دول. يعني السلف أخوين كان عندهم توازن. النزعات كان كل الخطوط تمشي في خط متوازك كده. وبعدين الادب يأخذ من النصوص الادب يأخذ من النصوص فلا يخلى ذكر النص في فقه أو عقيدة أو, أو إلى غيره من استخراج الفوائد فيه وأن نوقف الناس على جانب العظه في النص هذا أدب ينبغي ان نتعلمه طالب العلم يقول الإمام مالك رحمه الله كانت أمي الإمام مالك بن انس تلبسني السيابة وتعممني وأنا صبي صغير وتوجهني إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الوشيخ مالك وتقول يا بني ايتي مجلس ربيعة فتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقه فهكذا يجب أن يكون طالب العلم مع الشيخ مع الشيخ ويقول, ويقول إمام أهل مكة محمد بن شاب الزهري كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه وهذا الحسين, الحسين بن إسماعيل المحامي قال سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء خمسة آلاف أو يزيدون يعني كان اللي بيحضروا الأحمد في الدرس كانوا خمسة آلاف أو يزيدون أو يزيدون أقل من خمسمائة يكتبون والباقون تعلمون حسن الأدب وحسن السمت طبعاً ده يعني إحنا ليس كل الناس سيكونون علماء ليس كل الناس سيكونون علماء كلام ده موجه لكل طالب علم عنده همة أن يدعو إلى الله عز وجل أما من ليس من هذا فيسمع ويستفيد يسمع ويستفيد والعلماء هم أولياء الله في الأرض قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم قال الإمام الشافعي إن لم يكن أولياء الله هم العلماء فلا اعلم لله وليا إذا لم يكن أولياء الله هم العلماء فلا اعلم لله وليا مش زي أهل مصر هنا أو أهل العراق أو أهل تونس تمام؟ أو أهل المغرب عموما إذا سألتهم عن ولي من أولياء الله ذهبوا بك إلى طربة ذهبوا بك إلى طربة لواحد ميت وقل لك دوالي من أولياء الله واخد لا أولياء الله هم العلماء هم العلماء كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن القاضي أبي الطيب أنه قال كنا في مجلس النظر بجامع المنصور فجاء شاب خرساني فسأل عن مسألة المصرّة المصرّة هل يعني هي أحسنتمام تمام التصرية حبس اللبن اللي بيعملون الفلاحين ده الفلاحون حبس اللبن في ضرع البهيمة حتى تنتفخ ويغش بها الناس ده اسمه التصرية هذا محرم هذا محرم قال فسأله او سال عن مسألة المصرة فطالب بالدليل قال ليش الدليل على إن تصرية حرام أنت بقول إن حبس اللبن في ضرع الشاه البقرة الجاموس هذا حرام إيش الدليل قال حتى تدل بحديث أبو هريرة الوالد فيها فقال وكان حنفيا فقال أبو هريرة غير مقبول الحديث وكان دي يعني كان منهج باطل عند جانب من الأحناف للأسف قال فما استتم كلامه حتى سقط عليه من سقف الجامع حية عظيمة لسه ما كملش كلمة السقف المسجد نزلوا تعبان منه قال فوسب الناس الناس سبوا الجامع وطلعوا يجروا تمام وهرب الشاب منها وهي تتبعه كلما هرب في ناحية تبعته فقيل له توب إلى الله توب الى الله فقال تبت فغابت عنه الحية فغابت عنه الحية هذا ذكره الزهبي يسير أعلام ان بلا قال الإمام الزhabi في هذه قصة قال إسنادها أئمة اللي هم مروا القصة كلهم أئمة ثقات اثبات يعني يعني هذه مش حكاية إيه؟ يعني للتسليح تمام انا اقول حب العلماء وتوقير العلماء دين حب العلماء وتوقير العلماء دين وهذه مقدمه يعني سريعه لما سيذكره شيخ الاسلام في مقدمه رسالته لان احنا هنتكلم في اخطر مساله اخطر مساله تعتري طالب العلم في حياته كلها وهي مسألة نظر طالب العلم إلى أهل العلم ما هو موقفك من أهل العلم أو موقفك حيال اختلاف أهل العلم في المسائل احنا عندنا الحق واحد لا يتعدد الحق واحد لا يتعدد فلو جاءت مسألة لو جاءت مسألة المسألة هذه دليلها إما آية من القرآن وإما حديث من السنة فتفاجئ إن المسألة دي من أهل العلم من يقول فيها إنها واجبة ومنهم من يقول إنها محرام ومنهم من يقول إنها مستحب ومنهم من يقول إنها مكروه تمام في مسألة واحدة والدليل واحد فقط الدليل في المسألة واحد بل قد تجد الإمام الواحد مش الإمامين أو الثلاثة أو العشرة الإمام الواحد مثل. يسأل في مسألة واحدة فيقول قولا ويسأل في نفس المسألة فيقول قولا بخلاف القول الآخر تمام وتجد للإمام الواحد قولين متعارضين يعني هذا شرق وهذا غرب هذا عكس الأول تماما يعني يقول بالوجوب ويقول بالتحريق وسوف تاتي لهذا امثله كيف حصل هذا يعني ما الذي أوصل الأمر إلى هذا الوضع وهل العلماء إنما كانوا يحللون ويحرمون على هواهم أم أن لهم قواعد وأصول لأن كثير من أهل الضلال أصحاب المدارس الحداثية كالمدارس الجديدة هذه الليبراليه والعلمانية وإلى غير هؤلاء يزهدون الناس في أهل العلم بهذا بهذا الكلام لما يخرج شيطان زي إسلام البحير قبحه الله أو إبراهيم عيسى ويبدأ يأخذ كلمة من هنا وكلمة من هنا ويصور ويهيئ لك ان كلام العلماء يناقض بعضه بعض هذا لا يمكن ابدا ما دام العالم متقيدا بالنص أن تجد يعني خللا في كلام لان النص لا يمكن ابدا ان تجد فيه خللا قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله لا يمكن ابدا أن تجد آية في كتاب الله أو حديثا في سنة رسول الله يستدل به على باطل هذا غير موجود هذا غير موجود أبدا تمام إذ كيف يستدل بالحق الخالص على الباطل هذا لا يمكن أبدا الخلل إنما يكون في ذهن المكلف في ذهن المكلف أما في النص فلا أما في النص فلا فالمقصود كما قال الإمام الشنقيط رحمه الله صاحب الأضواء المقصود بيان أن الأئمة لا يخلو أحد منهم من أن يؤخذ عليه شيء خالف فيه سنة وأنهم لم يخالفوها إلا لشيء سوغ لهم ذلك وعند المناقشة الدقيقة قد يظهر أن الحق قد يكون معهم وقد يكون الأمر بخلاف ذلك وعلى كل حال فهم مأجورون ومعزورون كما تقدم إيضاحه. وقد أخذ بعض أهل العلم على الإمام مالك رحمه الله أشياء قال إنه خالف فيها السن أبو عمر بن عبد البر اللي هو أحد أئمة المالكية رحمه الله قال في جامعه، وقد ذكر يحيى ابن سلام قال سمعت عبد الله عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم ابن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد الليث بن سعد اللي هو المصري إمام المصريين وكان مالكيا أيضا. أنه قال أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما قال فيها مالك برأيه قال ولقد كتبت إليه في ذلك يعني أرسل له إن قلت في المسألة فنية كذا والسنه فيها كذا وقلت في المسألة كذا والسنة فيها كذا وأورد له الأدلة ويرجع الامام مالك لما كان يفتي ببدعية تخليل الأصابع كان يقول لما ملك في الوضوء إن من خلل أصابعه هذا هذه بدع حتى جاءه أحد الطلب بعد الدرس مش في الدرس ما كده والناس قاعد على الملأ قال له لا استنى لا انتظر حتى انتهى المجلس وخلبه وقال يا أبا عبد الله تقول بالمنع من تخليل البراجم وفيها سنة وفيها سنة قال وما هذا أنا ما أعلم ف. ساق له اسنادا ساق له إسناداً. وساق له الحديث فقال مالك هذا حديث حسن والمقصود بحسن في اصطلاح مالك مش الحسن عندنا الآن يعني المقصود انه حديث صحيح الاسناد يعني تمام وما علمت به الا الساعه وترك قوله واخذ بالسن واخذ بالسن تمام هذا كان اهل العلم وده المعروف عن اهل العلم جميعا وهذا هو المعروف والمعهود عن أهل العلم جميعا قال علي بن المديني رحمه الله قلت لأبي الوليد الطيالسي ما عذرك عند الله وبأي شيء تحتج إذا أوقفت بين يديه شهد سفيان على الزهري وشهد الزهري على سالم وشهد سالم على أبيه أن رسول, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبئه وإذا ركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ولا يفعل ذلك بين السجدتين قال علي فرفع أبو الوليد في الصلاة بعدما أتى عليه سمانون سنة لا يرفع يعني كان أبو الوليد كان من الأحناف والأحناف لهم قول في الصلاة إن الإنسان ما يرفع إيده أصلا في الصلاة أصلا خالص يعني يقول لك يعني ترفع يدك في التكبيره الأولى بس ثم لا تعود ويستدلون على ذلك بحديث كان النبي يرفع يده في تكبيره الإحرام ثم لا يعود ولذلك لما رأى بعض أئمة المالكية هذا المذهب ناقشه بعض العلماء المخالفين لهم من غير الأحناب قال له السنه أن يرفع يديه فقال له الإمام الحنفي هذا لماذا يرفع يديه ليطير في الهواء فقال له الإمام الآخر كما طار في الأولى يطير في الثاني زي ما طارته في تكبرت الإحرام يطير في تكبرت الانتقال وطبعا قول اللي احنا فيها باطل نماء الرفع وارد وسنذكر هذا في الفقه إن شاء الله فالشاهد يأخذنا من هذه المواقف أن كل من أهل العلم يؤخذ من كلامه ويرد لكن يؤخذ من كلامه ويرد بقانون الديانة بقانون الدين بقانون الديانة ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وإذا قيل لهذا المهتدي أو المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة, معارضة فاسدة لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيرهم من الأئمة ولست أعلم من هذا ولا هذا ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وأبي ومعاز ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم فكما ان هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض اكفاء في موارد النزاع وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد النزاع بين الأئمة تمام؟ ما ينفعش النهاردة تقول إيه قال مين, مين عم أبراهيم ياسر برهاب مثلا وتقول قال احمد تمام من فحش كلام لما يقولك لك قال أحمد ما تقولش قال فلا لازم يكون لك تكافؤ بين من تستدل بكلامه من الأم لا يجوز ان نقول لك, لك قال الصحابة وتقول قال أحمد بن حنبل لما سئل الخطيب البغداد رحمه الله وقد سأله بعض أهل الرفض ممن يقدمون ممن يعني يكثرون معاوية رضي الله عن معاوية وعن أبيه وأمه ولعن الله من لعنهم وكفرهم قيل له معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز معاوية ابن بشفان أفضل أم عمر بن عبد العزيز فغضب وقال معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز غبار غبار في من خري معاوية أفضل عند الله من عمر بن عبد العزيز مش معاوية غبار في أنف معاوية أفضل عند الله من عمر بن عبد العزيز كيف تسوي بين صحابي صلى خلف رسول الله وأمن على دعائه بتابعي كيف يأتي هذا أصلا كيف يأتي هذا أصلا فبإجماع العلماء أن كل صحابي أفضل من جملة التابعين أفضل من جملة التابعين تمام هذا كلام معقود عليه الإجماع معقود عليه الاجماع ومع هذا أخذ من كلام الصحابة ورد أخذ من كلام الصحابة ورد فهذه مقدمة لما سيذكره الإمام والذي أريد ايصاله من هذا الكلام والذي يخص الشيخ الإسلام ايصاله أيضا من مقدمة رسالته ان تعلم ان احترام العلماء دين يدان به دين يدان به وان تعلم ثانيا وهذا سيقالوا شيخ الاسلام في مقدمه الرساله انه ليس عالم خاصه من مد الله له ذكره بعد موته يتعمد الكذب على الله ورسوله ثالثا ليس أحد ممن مد الله له ذكره بعد موته إلا ونحلف أنه كان صادقا مخلصا لأن الله قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني اجعلني إذا ذكرت في القرون الآتية أذكر بالخير وهذه لا تكون إلا لمخلص المنافق المرائي الذي يريد الدنيا بعلمه الذي يريد المصالح ووجوه الناس هذا قد يشتهر في الدنيا حتى يصير أشهر من الدنيا نفسها ثم إذا مات يصير أنكر من النكره نفسها من, من منكم يسمع عن رجل اسمه أحمد ابن أبي دؤاد من يسمع منكم عن هذا إلا الطلب الدارس الدارسون من منكم يسمع عن رجل من أهل بدع اسمه البكري رد عليه شيخ الإسلام إنما رفع برد شيخ الإسلام عليه لكن من يجهل شيخ الإسلام الجاهل الذي لا يفقه شيئا يعرف فيه واحد اسمه شيخ الإسلام الإمام واخذ بالك معي فكل من مد الله له في ذكره في هذه الامه نحلف بالله أنه كان مخلصا اذا ما دام انه كان مخلصا ولم يتعمد الكذب على الله ورسوله إذا وقعت منه المخالفة يبقى له عذر لانه عنده آلة الاجتهاد عنده آلة الاجتهاد يعني الهه الاجتهاد يعني توافرت فيه شروط الاجتهاد بخلافنا نحن يعني انت الان الجماعه اللي هم ايه على منهج الايه الوسطنه انا بجيب اللفظه بتاع الاخ يعني تمام كل ما يوصل في مساله يفتي يفتي يفتي فبقول له انت عامل حج انت شغال كده لا ولا بص انا ساعه ما اسمع السؤال من من حد بوسطنها في النص كده يعني خد بالك يعني لا لامي لا كده خالص ولا كده واجي ضربها اما يلت سنه كده او مالت سنه كده هتبقى برضو في ملعبها يعني واخد بالك معايا نقول هذا لو أفت وأصاب الحق يأسم ولا يؤجر يأسم لو أفت وأصاب الحق يأسم تمام لكن من عنده آلة الاجتهاد لو أفت وأخطأ يؤجر تمام وده بركة العلم العل بركه العلم يعني الجاهل لو أفت وأصاب الحق فهو آس عاصي لله والعالم إذا أخطأ وأخطأ فهو مأجور مساب انظر إلى بركة العلم فلا بد أن تكون هذه المقدمة متصورة عندك حتى تحسن فكرتك عن أهل العلم وسوف يذكر الإمام ذلك ونشير إليه أو إلى مقدمة كلام الإمام في اللقاء القادم إن شاء الله ونكتفي بهذا والحمد لله